وَخُذْ تَمَكَّنَ الَّذِي قَامُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقومم إِبَرهِمَ وَأَصحَ بِمدَيَنَ وَموتَ فِكَد أَتَدْم رُسُلهُم بِالبَيّناتِ فَمَا كانَانَ اللَّهُ لَظْلِمَهُم فَمَا كانَانَ اللَّهُ لَظلِمَهُم وَلَِ كَانوا أَهافُسَهُم يَظْلِمُ وَالْمُمِنونَ وَالْمُمِنَةُ بَعّهُم أَْلَأُمَع يَمُرُونَ بالِالمَعارُ فِي وَيَنهوونَ عَنِ الْمُكرِ وَيقمونَ الصَّلَةَ وَيوتُونَ الزَّكةَ وَيُطيعونَ اللهَّه وَرَسُولهَا أُلائِكَ سََرحَمُهُمُ الله, ورسوله أولئك سيرحمهم الله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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم